فَسْتَغْفِرْ لَكُمْ أمرت إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَإِنْ تَظَاهَرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ جُودِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ فَمَا لَكُمْ وأقم الصلاة طرفين مهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهر للسيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون فساد في الأرض، فلو لكان من القولين من قبلكم ألو بقيتي أنهم عن الفساد في الأرض إلا قليل من من أنجى منهم، واتبع الذين ظلموا أسرفوا فيه وكانوا مجرمين. فَلَا كَالَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ